Yeah. <laughs> قال لي يا صاح خلّي قلت صعب إني يا خلي قال لي إيش وقلت خلّي مهما صار الله يخلي قال لي يا صاح خلّي قلت صعب إني يا خلي قال لي إيش وقلت خلّي مهما صار الله يخلي الخلاف يمر مرة ويروح تصفى بعده النفس والروح ما يظل ما det är ju röv. Det är jag och jag halla halla hälla är du kall hälla hälla ja ma samahni ja ma kunde nälla i Vad jag är och det, jag tycker om hon. Han säger ingenting, hjärta satt i. Det يعني لو يوم انتعكر عكر نصحة تاني يوم حلوين الحياة ملحن وسكر ما حلت الا بالاثنين يعني لو يوم انتعكر عكر نصحة تاني يوم حلوين بيننا ايام وسنين ما هو يوم ولا هو يومين والقدر محفوظ في العين ده ما خلي وانا خلى ماني مخليه غصبه كماله العظيم السلام عليكم انا حمود الخضر. اذا عجبكم الفيديو تعرفونش تتسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي